هو الذي بعث في الأمم رسلا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 بئس بِسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إن ۚ يَا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا للصلاة من يوم الجمعة فَالسَّعُوْء إلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَالسَّعُوْء إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ ذَارِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وبتغوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون.